وَتَرَاهُمْ يُعْرِضُونَ عَنْكَ خَاشِعِينَ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِ انا لله و انا الي من في عذاب مقيم وما كان لنا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّ بِكُمْ مِنْ قَبْلُ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّمَّا الْجَاءَ يَوْمَئِذٍ مَا لَكُمْ مِنْ نَّكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تُصِيبُ الْمَسِيئَةُ بِمَا قَدَّمْتَ أَجْدِي فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ مَا أَوْتِيَ وَالْأَرْضِ خَلَقَ مَا يَشَاءُ يَهُبُّ لِمَن يَشَاءُ إِنَّ اسْتَعْم ويغب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ إذنه ما يشاء إنه علي حكيم